قال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعل الآلهة إلى واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِّمْشُ وَصَبِرُ عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِشٌ عَجَابَةٌ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاقا أأنذن عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوكوا عذاب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 فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكو بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 أَمْ نجعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات كالمفسدين في الْأَرْضِ ۚ أَمْ نجعل المتقين كالفجار كتاب ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ وليتذكر آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ ووهبنا الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ العبد نِعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب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 إنا أخلصناهم بخالصه ذكر الدار وإنهما عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلك في وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما جنات عدم مفتحة لهم الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذذه عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سكريا أم ذاوت عنهم الأبصار إن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 وما كنتم عنه ما كان لي من علم بالملا الاعلى إذ يختصمون ان يوحى الي الا انما أنا نذير مبين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 كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه